يقول ابن القيم وكأني أراه ودموعه تهطل على لحيته وهو يقول وأما السادسة فهي التي لا يكتبها قلم ولا يعبر عنها لسان ولا يستوعبها جنان أما السادسة أنك تقرر أن تتوب اليوم هنا في الأرض فيفرح رب العالمين سبحانه وتعالى يفرح هو الذي يحركك أصلا ولا يحتاج أهل الدنيا كلهم هو الذي يقول إيشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد يفرح الله عز وجل ثم تفاجأ أن الملائكة كتبت في سجل حياتك أن في ذاك اليوم يوم الخميس الموافق كذا كذا كانت سبب أن الله يفرح تخيلي تقفين بين يدي الله عز وجل والصحائف تقلب وفيها يوم فرحت فيه رب العالمين هل سيفرحك ولا لا هو غني أحبتي وإخواني عنا لكن والله رحمته ورحمته وسعت كل شيء وتعالي أختي ننضم في سلك التائبين الراجعين إلى الله عز وجل فلا والله لن تضحك من هنا نعم تضحك من هنا ممكن لكن أن تضحك من هذا القلب والله لن تضحك إلا إذا اتبعت هذا السبيل وسبيل الله جل جلاله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون من هم يا رب الذين آمنوا تعالي أختي وذوقي هذه الحياة وأذكرك وأهمس في تلك الأذن أنها الآن تجري في عروقنا الآن, الآن خمسة لتر من الدم فيها كرياتينين نين وكريات حمراء وكريات بيضاء تدافع عنا وفيها ستريبتوكاينيز وفيها, وفيها جميع ومعدل السكر بمعدل معين والضغط بمعدل معين والنين وكل هذه لا يراها إلا الله عز وجل سأقول لكم ليس بالستة لتر بل ملي لتر مكعب من الدم يعني أربع قطرات فيه خمسة مليون كرة حمراء في الكرة الوحدة فقط 270 مليون جزيء همقلوبين عشان تحمل الأكسجين اللي تنفسه الآن في كل كرة حمراء 270 مليون لو قيل لك تدفع دينار واحد على كل جزيء همقلوبين ولا ينقص تدفع 270 مليون جزيء همقلوبين لك ولأولادك كم تقدر تعيشهم من ثانية 270 مليون على كرة حمراء داخل أربع قطرات من الدم لكن نبشر اليوم ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يفرق هذا الجمع خائبا ولا مردودا ولا مخدولا ونسأله جل جلاله بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات أن لا يجعل فينا نفس إلا رحمها رحمة تبلغها الفردوس الأعلى اللهم اجعلنا يا رب دعاة في سبيلك اللهم اجعلنا إن تكلمنا فبأمرك وإن تحركنا فبأمرك وبما يرضيك وإن سكتنا أو سكننا فعن نهيك يا رب العالمين اللهم اجعلني وإياهم ممن ترحمنا رحمة في فوق الأرض رحمة تحت الأرض رحمة يوم العرض اللهم يا رب إنك هيات لأصحاب الكهف رحمة في كهفهم فصارت الشمس تتعتني بهم وتقلبهم اللهم فعتني بنا كما اعتنيت بهم وجعلنا من أوليائك وأهلك وخاصتك يا رب العالمين جمعتني بهم فوق هذا الفرش اللهم شدثني برؤيتهم تحت العرش اللهم جمعتني وإياهم في كراسي ومقاعد صنعها البشر اللهم أرني إياهم أخرى على الأرائك تجري من تحتهم الأنهار يا رب العالمين